آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا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 يسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا